لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا من يعز من يشاء ويذل من يشاء يا من يجيب المضطر إذا دعاه يا من لا يرد بأسه ولا معقب لحكمه يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا من لا يضام جاره ولا يخذل عنصاره يا كاشف البلاء يا عظيم الرجاء يا منقذ الغرقاء يا منجي الهلكاء يا من كان نعمة المجيب لنوح لما دعاه وبرحمته كشف الضر عن أيوب لما ناداه احفظ اللهم بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار اللهم ألبس بلادنا لباس الأمن والإيمان وأدم علينا أمننا واستقرارنا وعقيدتنا وقيادتنا اللهم من أراد بلادنا وأمننا وعلماءنا وولاة أمرنا بسوء اللهم فاشغله في نفسه اللهم اكفناه بما شئت وأنت السميع العليم اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم مكن لرجال أمننا من أيدي المفسدين وسلحهم بسلاح العقيدة والدين واجعلهم يا ربنا من المرابطين واملأ قلوبهم إيمانا ويقينا بالنصر والتمكين اللهم وتقبل من مات منهم واجعلهم في عداد الشهداء الصالحين اللهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم يهم وقوي عزيمتهم ووحد صفوفهم يا رب العالمين حسبنا الله وكفى ليس وراء الله مرمى وَلَا ولا